فَنَضْرِبُ عَنْكُمْ الذِّكْرَ فَصْحًا أَن كُنتُمْ قَوْمًا مُسْرِفِينَ وَكَمْ أَرْسَلْنَا مِن نَّبِيٍّ فِي الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِم مِّن نَّبِيٍّ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ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 لتستهوا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سفر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون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 كذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قول مترفوها إلا قول مترفوها إن وجدنا أبا أنعل أمتي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 براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون بل متعت هؤلاء وآباء 129. ولما جاءهم الحق ورسول مبين 120. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون 121. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم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 ورحمة ربك خير مما يجمعون ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبنوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون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 وَبَيْنَكَ بُعْدَ الْمَشْرِقَيْنِ فَبِئْسَ الْقَرِينَ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيَوْمَ إِذْ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِثُونَ أَفَأَنْتَ تُسْمِعُ الصُّمَّ أَوْ تَهْدِي الْعُمْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلَالٍ مُبِينَ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 وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم ولا يخدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين ولما جاء عين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 فَأَخْتَلَفَ الْأَحْزَابُ مِن بَيْنِهِمْ فَوَيْنُ لِلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْ عَذَابِ يَوْمٍ أَلِيمٍ هَلْ يَعُوضُونَ إلَّا السَّاعَةَ أَن تَأْتِيَهُ بَغْتَةً وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ الْأَخِلَّ أُوَيْمَةَ إِذْ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ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 فذرهم يخوبوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم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 Walain saya bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka tidak berkata Allah, kerana mereka tidak tahu. Saya bertanya kepada mereka siapa yang mencipta mereka, mereka tidak berkata Allah,